لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن سحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لا تبلون في أموالكم وأموسىكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا ومن الذين أشرقوا أدنى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.